كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عهدت عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم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 فَإِنْ تَتَّقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُنَايِمُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يَخْشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يُعقو الجزية حتى يُعقو الجزية عيدين وهم صاغرون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 سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم نَمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر فِي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذَلِكَ ذلك الدين فَلَا فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فتقلتم الى الارض ارديت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السَّبِيلِ فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بَخِلُوا به وتولوا وهم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 اُفِرّ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهَا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أو لا يرون أنهم يُفْتَنُونَ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضِهَا الْيَرَقُ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيب